وَل تَجَهَو لَ بِالقَوولِكَ جَهرِ بَعضكُم لِبَعضٍ أَن تَحبَ وَأَمالالُكُم وَأَن تُم ل تَشعرُون إِ الذيينَ يَغُقون أَصْواتَهُ تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ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 بَئِن فَتَبَيَّنوا فَتَبَيَّنوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول الله لَْ يُطِيكُم فيِي كفٍ مِنَ الأمْرِلَعَِتُم وَلك النَّ اللههَا حَببَ إلَكُمإمَانَ وَزَينَهُ فِي قُلوبِكُمْ وَزَيَنَهُ فِي قُلوبِكُمْ وَكَرهَا إلَكُمُ الْكُفرَ وََفُسوقَ وَ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 فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسروا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 وقوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا لساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقا ب ثالث اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون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 وَلَمْ تُؤْمِنُوا وَلَا تَنْقُولُونَ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ الله غَفُورُ الرَّحِيمِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ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 والله بكل شيء عليم يمنون عليك أم أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أم هداكم للإيمان إن كنتم صادقين